فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى 113. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 114. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى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 111. والجبال أرساها 112. متاعا لكم ولأنعامكم 113. فإذا جاءت الطامة الكبرى 114. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّامُ رُسَاكَ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إلَى رَبِّكَ مُلْتَهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مِنْ يَخْشَى